موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله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 قل إنني هداني ربّي إلى صراط مستقيم دين قيام دين قيام من لا حنيفا وما كان من المشركين قل إن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 وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزارة وزراء أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن رَبَّكَ سريع العقاب إن رَبَّكَ سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.